وكم أهلكنا قبلهم من قر منهم أشك منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد طلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما هستنا من الغود فاصبل على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل الغرود ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم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 بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات يقرا فالجاريات يسرا فالمقصنا في أمرا إنما تمعدون لصالقه وإن الذين لواقعه